قال ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم حول هذه الآية يمكن أن يقال أمور أدبية وتاريخية ورد أن الأصمعي الأديب والراوية المعروف قرأ هذه الآية وبجواره عربي لكنه قرأها جزاء بما كسبان كالا من الله والله غفور رحيم أي قرأها خطأ فرد عليه العربي أن هذا لا يمكن فأعادها الأصمعي وقرأها صحيحة جزاء بما كسب نكالا من من الله جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم قال العربي الآن نعم عز فحكم فقطع أما أول لا يمكن أن تقول والله غفور رحيم لأنه لو غفر ورحم في هذا الموضع لما قطع وكلام العربي حسن جدا إلى حين إلى حين يعني إلا قليلا إلا قليلا بمعنى أن هذا فيه رحمة فيه رحمة بالناس لأن في تأديب من يسرق حفاظ على أموال الناس وهذا رحمة بهم وفي إقامة الحد عليه رحمة به أن يطهر وفي إقامة الحد عليه رحمة به أن, أن يطهر وقد ورد أن رجلا من اليمن قدم على الصديق رضي الله عنه أيام خلافته مقطوع اليد اليمنى فسأله الصديق عنها قال ظلمني واليك في اليمن ظلمني عاملك واليك في اليمن فأقام أياما عند الصديق رضي الله عنه أيام زوجته أسماء بنت عميس ثم إن الصديق رضي الله عنه إذا جاء الليل يجد هذا الرجل يصلي فيندم على ما كان من الوالي أن قطع يده وينظر إليه ويقول ما ليلك بليل سارق. ما لي ليلك بليل سارق يعني إذا كان في الليل يقوم يصلي فليس هذا شأن السراق ثم إن أسماء رضي الله عنها فقدت عقدا من ذهب كان لها فما زالوا يبحثون عنه وهذا الرجل يبحث معهم ويدعو على من سرقه ويقول اللهم عليك بمن بيت على أهل هذا البيت الصالح اللهم عليك بمن بيت وآذى أهل هذا البيت الصالح يقصد بيت أبي بكر يقصد من سرق ثم إنهم وجدوا العقد عند صائغ في المدينة فما زالوا به من أين له بهذا العقد فقال لهم إنه جاء لي به رجل باعه لرجل من صفته كيت وكيت فإذا هو نفس الرجل فما زالوا به فأعترف فكان يروى أن الصديق رضي الله عنه يقول ما بي إلا دعوته على نفسه يعني كان يبحث معنا ويقول اللهم عليك بي من بيت أهل هذا البيت الصالح وهو يدعو على نفسه وفي هذا دليل مقرين على أن الإنسان أحيانا صحيح أنه معذور أن يأخذ بالظاهر يأخذ بالقراء لأن ليس لنا إلا ما بدلنا من الناس لكن العاقل يحتاط وقد قيل لمعاوية ما بلغ من عقلك قال لم أثق, بأحد لم أثق بأحد قط قيل لمعاوية ما بلغ من عقلك قال لم أثق بأحد قط التغراء يقول فإن أردت نجاحا أو بلوغمنا فاكتم أمورك عن حاف ومنتعلي فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل فانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل كذلك مما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما يروى أن ابي العلاء المعري وهذا أديب معروف سمى نفسه رهين المحبسين ويقصد بذلك العمى ولزومه البيت